والأحزان خيانة خيانة أقرب الناس لي خان كل ما جيت بل سب كل حمي والأحزان خيانة خيانة أقرب الناس لي خان رحلتي رحلتي ومات توقعت هجران خيانه خيان اقرب الناس لي خا كللي ما جيت ابنس كللي همي والاحزان خيانه خيانه اقرب الناس اللي خان اقرب الناس اللي خان رحلتي رحلتي ومات وقعت هجران خيانه خيانه اقرب الناس اللي خان اقرب الناس اللي خان Мій і на differences А керами Я таких È А… А… А… А… А... А… А… А-А… А… فوني احرقات كل لوجان خيانه خيانه اقرب الناس لي خان <تصفيق> ناري تحرق تمنى احرقات كل لوجان خيانه خيانه اقرب الناس لي خان Кроме нас, ніха. Нала-ла-ла-ла-ла-ла. Ви не гіди гдис. До фалсу ми гдис رحلتي <تصفيق> وما توقعت بهجران خيانه خيانه اكره بهالناس اللي خانت رحلتي رحلتي ما توقعت هجر بالناس لي خان ايه هجر بالناس لي خان ايه هجر بالناس لي خان